وَلَ قدَِْتُهزِ أَ بُِصُُل مِنْ قَابِلِكَ فَأَمْ لَتُ للَِّذينَكَفَْوسَُّا أَخَذُّهُم وَلَكَُلي أَبِسُولٍ مِم قَللكَ فَأَملَتُ للَِّذينكَطَسَُّ أَخَلتُهُم فَكَ فَكَانَ عقاب فَكَي فَكَان عقااب